المسلسلات التركية دخلت المسلسلات التركية مثل مسلسل نور وسنوات الضياع المدبلجة باللهجة السورية بيوت العربي وتأثر الناس بها وظهرت بعض التعليقات من المشاهدين منها مواقف مضحكة كالسيدة أمل التي قالت إنها عانت احتراق الطعام مرات عدة بسبب مسلسل نور وأضافت في المرة الأولى تركت الطعام على النار ونسيته بسبب اندماجي مع المسلسل وفي الثانية عندما انتهت الإعلانات أسرعت للمتابعة غير أن الوعاء اشتبك بملابسي فانسكب الطعام وتقول لوزيان وهي فلسطينية أبي أصبح رومانسيا معنا ومع أبي وهو الآن يتصرف على غير طبيعته ويقول أحمد من سوريا كنا في قاعة المحاضرة وإذ بجوال الأستاذ يرن. أغنية سنوات الضياع سعيد تشاجر مع زملائه في العمل بسبب حديثهم المستمر عن مسلسل النور وشخصية مهند فذهب يشكو الأمر لمديره لكنه أثناء عودته إلى المنزل وجد الطريق مزدحما بسبب وفد تركي اعتقد أنه ازدحام لاستقبال مسؤول تركي لكن السائق بادره بالقول إنهم أبطال مسلسل نور وعندما دخل إلى منزله طلبت منه ابنته أن يشتري لها تنورة لميس. إحدى نجمات المسلسل ثم اتصلت به والدته لتخبره بأن أخته فسخت خطوبتها لأن خطيبها يجب أن يكون اسمه مهند عندما جاء ابن سعيد ليخبره بما كتبه في موضوع الإنشاء تحت عنوان لماذا أفتخر بأني عربي سوري وجد الابن قد كتب في إجابته أنا أفتخر بأني عربي سوري لأن مسلسل نور مدبلج إلى العربية باللهجة السورية وبلغت عصبية سعيد ذروتها فبدأ يصرخ في وجه ابنته وابنه إلى أن رن جرس الباب فذهب ليفتحه فوجد شابا وسيما يبتسم ويقول مساء الخير أنا موظف بدائرة الكهرباء واسمي مهند